بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا ان الشيخ الانصاري رحمه الله استدل بروايتين على وجوب ارجاع القابض المبيع الى البائع بعد ان عرف الفساد فساد البيع بعد ان اتضح في الابحاث السابقة انه ما هي النكتة في استيناف هذا البحث ببيانين شرحناهما والروايتان احداهما رواية الامام ان يكونوا الله فرجه لا يحل لأحد ان يكونوا يمكنكم ان يكونوا يمكنكم ان يكونوا يمكنكم ان يكونوا يمكنكم ان يكونوا ان يكونوا يمكنكم ان يكونوا يمكنكم ان يكونوا يمكنكم حتى لو قلنا ان الامساك ليس تصرف ليكن تصرف الرواية مطلقة يقول لا يحل مال امرئ لا يحل دم امرئ المسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه ولا ماله يعني كل ما يرتبط بماله حتى امساك امساكه مو تصرف ليكن تصرف لا يحل ليه. قلنا أظن أن بحثنا انتهى في اليوم السابق إلى تعليق السيد اليزدي رحمة الله عليه صاحب العروة في حاشيته على المكاسب طبعا ليس في العروة إنما في حاشيته على المكاسب حيث ذكر رحمه الله أنه لو علم الدافع بالفساد يعني البائع لو كان عالما بفساد بيعه ففي هذه الصورة بالخصوص التأمين صاير يعني اذن بالتصرف صاير هو الدافع اذنه في التصرف وعليه فهالحرمة المفهومة من هاتين الروايتين لا تشمله اما لماذا ان الاذن صاير قد تقول الاذن ما صاير لان الاذن كان مبنيا على المبادلة وعلى المعاوضة وعلى البيع ما أنطاه شكل من دون مبادرة ومعاوضة والمعاوضة بطلت تبين أن المعاوضة باطلة فلا إذن لأن الإذن مبني على المعاوضة يجيب السيد اليزدي رحمه الله بأنه الإذن مبني على المعاوضة الصح لكن أي معاوضة هذه هل الإذن مبني على المعاوضة الشرعية أو الإذن مبني على المعاوضة في عالم اعتبار البايع نفسه إن كان الإذن مبنيا على المعاوضة الشرعية نعم يرد هذا الاشخral وهو أنه المعاوضة الشرعية هو موجود لأن البيع باطل حسب الفرد فإذا كانت المعاوضة الشرعية ما موجودة إذن الإذن موجود لأن الإذن مبني على المعاوضة الشرعية ولكننا نقول السيد اليزدي يقول فأفنه الله نقول أن الإذن لم يكن مبنيا على المعاوضة الشرعية لأننا فرضنا أن البائع كان مطلعا على بطنان البيع وعلى عدم تحقق المعاوضة الشرعية إذن إذنه ما مرتبط بالمعاوضة الشرعية نعم ربط اذنه بمعاوضته هو رغم بطلانها بمعاوضته في عالم اعتباره هو رغم بطلانها وهذه المعاوضه موجوده المعلق عليه موجود اذن معلق على معاوضته وعلى اعتباره المعاوضه وقد اعتبر المعاوضة فالمعلق عليه موجود فالإذن إذن فعلي هو أبواح التصرف وعليه فلماذا دي يكون التصرف حراما التصرف تصرف باذن المالك قول الامساك تصرف خو. حتى لو أن الامساك مو تصرف يتصرف هني ألا هذا كلام السيد اليزدي رحمه الله السيد الخوي رحمه الله اجاب على هذا الكلام انا اخذت الجواب من هذا التنقيح لا بد موجود في باقي الكتب في باقي الكتب مثل كتاب الشيخ التوحيدي رحمه الله بس أنا مراجعت بالصداعتكم تراجعوا أنا راجعت التنقيح في التنقيح يقول أنه الإذن الصادر من المالك إذن معنون بعنوان ان المال انتقل الى البائع ولو ان ولو تشريعا صح هو يدري ان البيع باطل لكنه على اي حال دفع المال الى البائع الى هو يدري ان البيع باطل البائع لكنه دفع المال إلى القابض بعنوانه مالكة ولو تشريعا من قبل البائع نفسه والاستثناء الوارد في الروايتين إلا بطيبة نفسه أو إلا بإذنه لا يحل التصرف أو لا كلمة التصرف هم ما موجودة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه أو إلا بإذنه المستثنى عباره عن طبيبه النفس او الاذن في عنوان التصرف في ماله هو في مال المالك في هالعنوان الاذن في العنوان وهو بهذا العنوان لم اذكر انما اذن في ذلك بعنوانه ملكا للقابض قلت الشيعان قلت كذبان قل هو يعلم انه ليس بالكن للقابض لكن الاذ على كل حال صدر بهذا العنوان وهذا العنوان لا واقعية له ما لوجوده فيبقى المال تحت المستثنى منه ولا يبقى تحت وليس تحت المستثنى فإذا كان يبقى المال تحت المستثنى منه وليس تحت المستثنى إذاً يحرم ومثلا يجب ارجع إلى المالك فيقول السيد الخوئي رحمه الله أن تعليق السيد اليزدي ليس في محله ولكنه رغم ذلك ورغم أن السيد الخوئي لا يعترف بصحة كلام السيد اليزدي رغم ذلك السيد الخوئي لا يعترف بدليلي الشيخ الأنصاري ويقول نحن ما عندنا دليل على أكثر من وجوب التخلية وعدم المزاحمة اكثر من هذا ما عنده وهاتان الروايتان لا تدلان على اكثر من هذا التقل يواجب يعني يكتفي القابض بان يقول للبائع انا لا ازاح سلطانك في مالك تاخد تعال ما كل ما نعم عندي اما انه يجب عليه الرد او تكون عليه مؤونه الرد باعتبار مقدمة الواجب فله لا يجب عليه الرد يعني ما عندنا دليل على وجوب الرد ولا على وجوب مؤونه الرد انما الواجب مجرد عدم المزاخمة والتخلیل وذلك اما رواية لا يحل التصرف فواضح لان الامساك ان كان مع التخلي مو امساك بمعنى الغصب وبمعنى بمعنى عدم التخلي وانما مع التخلي إن كان مع التخلي ليس تصرفا اصلا فعنوان لا يحل التصرف مش وأما الرواية الأخرى اللي ما موجود بيه التصرف لا يحل ماله بين المسلم الرواية الأخرى اللي ما موجود بيه التصرف ويقول بس بشكل مطلق لا يحل ماله بين المسلم هذا ما معناه أنه كل ما يتعلق بمال مرء مسلم فهو حرام معنى هذا فان الحرمة ما ممكن أن تتعلق بعين المال شنو معنى حرمة حرمة تكلفية هذه لا يحل يعني حرام ما معنى تعلق الحرمة بعين المال لا بد من تقدير على أي حال لا يحل شيء عمل مرتبط بهذا المال لا يحل وما هو ذاك العمل ذاك العمل مقدر يقدر في كل مورد وفق المناسبات العرفية أفهل تقولون في حرمة أمها يعني يحرم النظر إلى الام يحرم لمس الام يحرم تقبيل الام تقبيلا عاطفياً او لا يحرموا حرمت عليكم امهاتكم يعني حرمت عليكم نكاح امهاتكم المقدر المناسب نفس الامه امرئ ما معنى حرمتها العين كما بما هي عينه لا معنى لحرمتها الحرمه راجعه الى تصرفات مرتبطه بالام ما هو التصرف المقدر في قوله حرمت عليكم امهاتكم ألا تقولون أنه معنى نكاح مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أنه حرمت امهاتكم يعني حرمت نكاحهن وكذا الرواية الثانية نفس الشيء مثلا افرضوا في آية اخرى خرمت عليكم الميتة والدم ما معنى حرمت عليكم الميتة والدم الميتة عين من الاعيان ما معنى حرمتها؟ الدم عين من الاعيان ما معنى خرمتي هل يقدر غير يقدر مثلا الاكل اكت الميت أكل الدم حرام، أشيك؟ فكذلك هاتان الروايتان عينا، هاتا الرواية الأولى وهي هي تصرح بالتصرف، الرواية الثانية ما تصرح بالتصرف، لكن أيضا كرواية الأولى يفهم منها أنه التصرف حرام. قول كل أنواع التصرفات اللي تعتبر تصرف، أما مجرد الامساك مع التخلي، والذي لا يعتبر تصرفا لا يدل على حرمته هذا تعليق السيد الخوي رحمه الله بعد ذلك هناك مساله اخرى ضمن فروع نفسها المساله اللي كنا نتكلم بيها يعني ضمن فروع وجوب رد المبيع الى البائع في البيع الفاسد ضمن فروع هذا اقول لو سلمنا وجوب الرد اذا قبلنا ان الرد واجب سواء بهاتين روايتين او بدليل دليل لياد او باي دليل اخر لو سلمنا وجوب الرد فما اون والرد كان متوقفا على ما على صرف مال فالمؤونة على من هذا فرق من فرع المسال المؤونة على من الشيخ الأنصاري في المكاسب نقل عن التذكر وجمع المقاصد أن مؤونة الرد على المشتري من باب وجوب مقدمة الواجب بعد أن سلمنا وجوب الرد سواء بهاتين الروايتين او بغيرهما بعد لا يبقى كلام في في المؤونه ومقدمه الواجب واجب الرد واجب اذا المؤونه على طافه لانه من مقدمه الواجب الشيخ الانصاري نقل هذا الكلام عن التذكر وجامع الوقاصد ثم هو صار عند المناقشة أو توقف أو فتوى بالخلاف ما أدري ناقش في هذا الإطلاق أنه يجب الرد لأن من باب وجوب مقدمة الواجب ناقش في ذلك. في ذلك فقال لو كان الرد متوقفا على مؤونة معقولة لو كان الرد متوقفا على مؤونة معقولة وقليلة فليكن هذا على قابض اما لو كان الرد متوقفا على مؤونة كثيرة فهذا اغرار بالقابض المسكين سيرفع بقاعدة الأضرار أو على الأقل نقدر نقول يرفع بقاعدة الأضرار. هذا كلام الشيخ الأنصاري في المكاسب. ذاك أيضاً ما ما أفكر أنه أن كلامه نص الفتوى إنما ذاك ذلك مناقشة علمية على الأقل ذاك الحال. ها هو هو هو هو هو هو هو هو وجوب هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو مطلق هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو لكنه إذا اختضى مؤونة الكبيرة تعتبر عرفاً ضرران مؤونة الصغيرة للم تعتبر عرفاً ضررانه أما المؤونة الكبيرة التي تعتبر ضرران خلال ضرر هنا تصل النوبة إلى الشيخ النائني رحمه الله الشيخ النائني يعني انا بالتدريج دا تتضح لي من مراجعات كلام الشيخ النائمي في منية الطالب وفي كتاب الشيخ العامري انا ارى انه على العموم شمال ما اقول انه ماكو مورد لخلاف ذلك بس يبدو على العموم ان منية الطالب ادق من كتاب الشيخ الآملي يبدو لهذا الكتاب والله العالم أنتو راجعوهما ودفقوا فيهما هنا الشيخ النائيني في منية الطالب بشكل واضح شارح المطلب الشيخ النائيني يقول أنه هذا مؤونة الرد على من؟ تقولون مؤونة الرد على من الشيخ النائني هكذا في الفصل يقول مؤونة الرد بالمقدار الذي يكون من طبيعة الرد يعني الرد غالبا ينرى لشيء من مؤونة waar we hebben gepraat, het bestaan van de We het bestaan We فإن لا ضرر لا ينفي الضرر الذي يكون هو أمر غالبي في الواجب مثلا الوضوء الصوم دعني أجعل الصوم الصوم ما بضرر كل, كل صوم بضرر على كل يأخذنا الضعف أشهر ضرر ضرر يأخذنا الضعف في ساعة الغرور هل نجي وننفي الصوم بقاعدة, بقاعدة لا ضرار او قل الصفاهم هم تتعبني؟ تعبني هم ضرر ننفي بقاعدة لا ضرار قاعده قاعدة لا ضرر. القتال الجهار الجهار فيه اعظم ضرر. فيه تلف النفس هو أكثر. أو إجراح أو أسر يعني ما هي ما هي الأضرار الكثيرة الموجودة في الجاد؟ فهل نقول يا ترى أن قاعة لا ضرر تحكم على واجبات طبعا لا لأن قاعة لا ضرر أصلا ما تنظر إلى الأضرار الملازمة أو الغالبية في الأحكام. وإنما تنظر إلى تعلق الخمس ضرار تعلق الزكاة الظهر كله أضرار شخصية موجودة بي قاعدة الأضرار ما تحكم على هذه إنما قاعدة الأضرار تحكم على الأضرار الاستثنائية الوضوء لبرد لمرض لوجع عين وامثال ذلك بيصار ضرر الغسل اللي لباجع اذانين او لباردين او لاي سبب اخر لمرضين غصار بي ضرر اهنان قاعدت لا ضرر تجي فالشيخ الابنائيني ذاكر هالتفصيل انه على المقياس ما قاله الشيخ الأنصار من أنهم المأونة الرب قليلة لكافية ما يقول به التعبير وأن يقول أن الأضرار الملازمة للرات المأونة اللي عادة هي ملازمة للرات صح هذا منفي أفضل هذا ما منفي المأوى الملازم للرات ما منفي لأنه لا لا ضرر لا ينفي الاضرار الملازمة. لكن المؤون اللي هي صدفه ومو ذاك المقدار هنا هذا لا ضرر تنفي هذا الكلام وارد في منيه الطالب إذا تردون مصدر هذا الكلام أنا هنا أنا مخرجة من طبعتين اذكر السلام ادم خرجت وكذبت اقراركم منيه الطالب بحسب الطبعه المطبوعه في المطبعة الحيدريه بطهران المجلد الاول صفحه مئه اثنين وثلاثين وبحسب طبعه مؤسسه النشر الاسلامي لجماعه المدرسين بقوم صفحة 290 وقريب منه مو بهل مو بهل لغة المحددة اللي اقول انه يبدو ان مونية الطالب ادق من من كتاب الشيخ الاملي بالتدريج انها شغل لا لي ان مونية الطالب ادق هذا قريب منه مو بهل دقة وبها التحديد الدقيق قريب منه موجود في المكاسب والبيع للشيخ الآمري المدير الأول صفحة 325 و 326 يعني قسم منه في آخر قسم منه في آخر كلام صفحة 325 وقسم منه في أول صفحة 326 بحسب طبعة بودر ذرج مهري المصطفوي هذا طبعا الموجودة عندي أنا في بيتي ما أعرف هل هناك طبعة أفضل من هذا طبعة أولى أنا ما أعرف على كل حالين يأتي دور السيد الخوئي السيد الخوئي نهج نفس المنهج نهج نفس المنهج مع للشيخ النائمي ووصل الامر الى اخر الخط اصل, أصل الفكرة مقبول عند السيد الخوي ولكنه الشيخ النائني وكأن مواقف بالوسط السيد الخوي ينتهي الى اخر الخط يقول اصلا الرد ابدا واصلا ما بمؤولة غالبية ما بأيش ما أكثر الرد لي كل مابي ما كتاب آذى باعه علي تبين البعض باطل أقدر أرجو الكتاب أقول هاك تفضل كتابك لا من وأفرض كلانا في بلد واحد أفضل اننا كلانا في بيت واحد وأقول هاك خاتم باعه علي ما في رد ما كمؤنمالية أقول هاك هاك أخذ خاتمك تبين البعض باطل أخذ خاتمك فأصلاً كل مؤونة مالية غالبية ماكو وعليه حتى المؤونة القليلة بلا بلاظراً حتى المؤونة القليلة فعليش نقول بسم من المؤونة ما ننفيها بسم من المؤونة ننفيها تفصيل شنو فأصل الفكرة هو يأخذها ما السيد من أستاذ الشيخ النائيني لكنه ما يقبل ما فعله الشيخ النائيني حيث وقف بالوسط يقول له الى الاخي تعال المؤونة من فيه بلا ضرر ذاك يريد ماله خل يصرف مؤونة اخذ المال هم اخذ, مال أخذ المال ماله يحتاج خ خل ياخذ ما يرجى ياخذ خل لا ياخذ ما يريد عنده من عنده لكن اما احنا يعني انا القابض اجي اتحمل المؤونه على الرسل هذه مؤونه مغالبيه نعم هذه مؤونه تصيح في كثير من الاحيان في كثير من الاحيان تكون لكن غالبيه مغالبيه فاذا مغاب اللبيه لا ضرر تحكم لان لا ضرر تحكم في كل أضرار الموجودة في الواجبات حينما تكون غير غالبية أو غير دائمة لا ضرر تحكم فلا ضرر تحكم هذا كلام السيد الخوي رحمة الله عليه. ثم يدخل الشيء في بحث كخاتم لهذا البحث في الحقيقة وهو أنه حيث أفاد حيث ذكر الشيء يعني نرجع على أصل مسألة التخلية يعني الساعة نتجاوز عن المسألة اليوم بحثناها وهي انه لو وجب الرد فالمؤونة على ما هاي نتجاوز نرجو إلى أصل المسألة التخلية أليس السيد الأخوة واجب مو أكثر التخلية واجب الرد ليست على هذا إنما على مالك هذه الفكرة سيلخوئي عنده استثناء خالة استثنائية لهذه الفكرة استثناء يشرح في كتابه في هذا التنريح ولا بد في باقي كتبه هم موجودة هذا ظالعه حتى نبحثه غدا ان شاء الله